صلى <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الان والصلاة على الهدى وعلى القسم الثاني وعلى من والان وعلى الهدى والان وعلى الهدى والان وعلى الهدى والان وعلى الهدى والان وعلى الهدى والان وعلى الهدى والان والطلب والمسألة. الطلب والطلب والمسألة. فإن إذا كان من من المخلوق الخالق هدعا، وإن كان من الخالق مخلوق أمر، وإن كان من الرعي للراعي، فهو المعنى كلهم فيه حق. يسمى طلب ومطالب وإما لا يكن فيه حق لا يكن له حق في هذا فيسمى ماذا مسألة ويدخل في المسألة إذن كم هي خمسة أمر دعاء وأمر وطلب ومطالبة والكماس ومسألة طلب ومطالبة واحد، إذن ونظم منها الأخضر ثلاثة فقال عمر ما عكسه وعكسه دعاء في التساوي التماس وقعه قال ليسو الأمر نحل ينفق لساعة من الساعة الدعاء نحل يقضى على قيل قيله الالتماس كقولك كي لمن يساويك لتفعل من غير الاستعلاء وذلك لأن الطلب إذا ورد من الأعلى هو أمر وإذا ورد من الأدنى فهو دعاء من الأدنى للخالة للخالة يعني من المخلوق الخال ولو إذا ورد من النساء فهو التماس وهذه اللام التي للطلب كصيره تفعل يعني في معناها في انها قد ترد لمعان اخر غير الطلب يعني تخرج عن اصل معناها لغرض بلاغي تخرج عن اصل معناها لغرض بلاغي قالك التهديد نحو قوله تعالى ليكفروا ما اتيناهم قوله سوف يعلمون اعلوا ذلك عن الطلب وعلم ان فعل المفعول لا طريق للامر فيه الا باللام صار احنا نحو لا اعني حاجتك ان مخاطب نحو لا تعنى بحاجتي امن الغا نحن لا ليعنى زيدا بالأمر وأما فعل الفاعل فإن كان الغائب النحلي ينفق ساعة أو متكلم مفرد نحو قوله الحديث قوموا فليصل لكم أو مشارك أو مشارك يعني للمتكلمين مشارك أي متكلم معه غيره ولا مشارك متكلم معه غيره لمجموعات المتكلمين ولا هو مشارك ومعه غيره النحو والنحو الخطأ ياكم فكذلك ما معنى كذلك لا طريقتها الأمر فيه إلا باللام قوله فكذلك أي لا طريقة أي لا طريقة للأمر فيه إلا باللام إلا بالله وعلى وإن كان للمخاطف فلالأمر به الطريقان الأولى بصفة فعل وهذا كثير نحن إعلام الثانية بالله وهو قليل قال بعضهم هي لغة رديئة وعلى وهي رديئة وهو قلت سكية لغة قيدة من ذلك قراءة عثمان وأبي وأناس فبذلك بل تفرحوا. مثال الخطاب وإهل الحديث لتأخذوا مصافكم والزقاقي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاب. توفي تغف في سنة 340 وله كتاب اسمه اللامات قال مسألتان ألا والله حركة هذه اللام حركة معلها لام الأمر قال حركت هذه اللام الكسر ونقل الممالك أنه اتحى وحكاه الهراء عن بني سليم الله الحمد لله. قالوا يجزئس كانها بعد الواو والفاء وهذا أكثر من تحريك يعني في الاستجيب والي واليو اليونيوي ويجزئس بعد ثم وليس بضعيف ولا مخصوص ولا مخصوص بالضرورة خصوص خلاف اللي ذلك. وبيها قرار كوفية وقرار مزج ثم الياقطع ثم الياقطع. قال مختلف في تسكين هذه اللام بعد هذه الأحرف فقال الأكثرون أنهم باب الحمل على عيني فعلا قراء المنخص المقراء المتصل وقالوا بمالك برهو رجعني الاصل لأن للام الطلب الاصاله السكون إنها مبنية من وجهين أحدهم مشترك وهو كان السكون مقدما على الحركة في البناء إذ هي زيادة حركة زيادة والاصل اجمعوا الثاني خاص وهون كله ضاهم مشاكل اللي عمليها مبني على الكسر وعم مجرور مبني على الكه يعني مبني على السكون و يعني تشكل فتكون مبني على السكون وعملها السكون ان ما بعدها سكون شيء نظاهر سكون قالوا هاكاون سنغدم الحركه هي زياده ولصلا عدمها والثاني خاص وهو ان يكون لفظها يعني في حال سكونها مشاكل لعملها هو السكون تجزئون الفعل النظر على الصحن الاخر و اناس كزيز من قال كما فعل بباء القر ان باء القر مبني الكسر لأنها تعمل القرن لكن ما, ما منع من سكونها منع من سكونها الابتداء بها منع من سكون لا مله لا مله الامر الابتداء بها قال فكسرت فإذا دخل عليها حرف العطف ربع السكون يؤمن دوام تفويت الأصل دوام ماذا تفويت الشكون فيها قال وليس حمل على عين فعلا لأن مثله لا يكاد يوجد إلا في ضرورة الحمل على عين فعلا هذا نادر نادر وما معنى الحمل على عين فعلا يعني مثل التخلص من يعني حركة العين إذا كانت تسرة فيحصل لها ثقل <تصفيق> يحصل لها ثقل <تصفيق> قال ثاني في حذف لا من الطلب ويبقى عملها اقوال مذهب الجمهور أنه لا يقول الا في دراك القل محمد محمد تفدي نفسك كل نفس تفدي أي لتهدي ومذهب المبرد منع ذلك حتى في الشعر حتى في الشعر و زعم ان هذا البيت لا يرهقها الى ما احتماله ان يكون خبرا ما معنى خبرا ان يكون خبرا منونا محمد اي هذا محمد قالوا وحذفت الياء استغنام بالكسرة ومذهب الكسائي أنه يجرح ثواء بعد الأمر بالقول تعالى قل العبادة الذين أؤمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة إلي يقيموا الصلاة قال كلام بن مالك في هذه المسألة فقال في التسهيل ويلتزم في النثر في غير فعل الفاعل المخاطب وهذا مذهب الجمهور وذكر في ساحة كافية أن حذف أبقاء عملها على ثلاث ضرور كثير من اضطرج وقليل جائس الاختيار وقليل مخصوص من الترار قاله الكثير من اضطرج بعد أمر بعد أمر بقول في قوله تعالى قل عبادي إلا قل عبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة اللي يقيمه وهو القائس القليل في الاختيار الحذف بعد قول غير أمر في قول الراجز قلت لبواب لديه دارها لذا فاني حمى وجارها فإني وجارها وهذا على عزه اهليه تدخل على النساء <تصفيق> اذا إذن أراد لتي أراد شيئا وليس مضطرا لتمكنه من أن يقول وبذا والقليل المخصوص بالاضطرار الحلف دون تقدم قول الشاعر فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكل الخير منك نصيب ولكن أيه ولكن ليكن الخير في <تصفيق> حال تقدم الشهر ولا السطر اني بقايا ومدتي ولكن في الخير منك نصيبه القسم الثالث ناصب المضارع هذا